الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا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 ني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلقوه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 ولا بقولك اهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ